وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ لِمَتُّ ذُنَانِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَعَوْا أَزَعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ